بلاء قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بن قلب صرف وخف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإ إنسان يومئذ أين المفارك كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخضر بل الإنسان على نفسه بصير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 كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقق وقيل من راقق وظن أنه الفراقق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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أي ترك سدا ألم يكن طفتا من مني يمنا ثم كان علقا فخلق فسوى جا منه الزوجين الذَّكَرَ رو أَلَيْسَ ذَلِكَ بقادر؟ أليس ذلك بقااد ألي ذلك بقااد العالم أي يح الموط هذه المدا من صفحة المجوول القآن على الفسبوك المتجوول القرآن تجوال في رحاب القرآن الكريم.